المحطة الثالثة ومن صفة عباد الرحمن توامد دعاء لربهم بقلوب واجفة ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها العذاب الأعظم الأخطر الأدوم وإن مستقرها ومقامها هو الأسوأ في المستقرات والمقامات